وَبَوَّأَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأةٌ فِي الْعَوْنِ إذْ قَالتِ رَبِّ بَنِي لِعِدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِي الْعَوْنِ وعمله, وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم مرنت عمران التي أحسنت أرجها فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطي.